ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا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 قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق ا ل أ ر ض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين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 قالتا لها وللأرض ا ي ط و ع اتينا أو كرها ا ق ل طائعين فقضاهم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 قالوا لو شاء ربنا ل 世 ز ل م ل ا は私はこの世 ا بما أ ر س ل ت の世を変えたのは私はこ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 ف أ ر س ل ن ا عليهم ريحا صرصرا في أ ي ا م محسات لنذيقهم, لنذيقهم عذاب الخزي في ا ل ح ي ا ة الدنيا ولعذاب ا ا ل آ خ ر ة أ خ ز ى وهم لا ينصرون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 ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون حتى ا ذ ى ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم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 خلق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون وما كنتم تستترون أ ن يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن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 وان يستعتبوا فما هم من المعتدين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم وحق عليهم القبول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 وقال الذين ك ف ر و ا لا ت س م ع و ا ل ه ذ ا ا ل ق ر آ ن و ا ل ب ل ف ي ه ل ع ل ك م ت غ ل ب و ن ف ل ن ذ ي ق ه الذين ك ف ر و ا عذابا شديدا و ل ن ج ز ع ه م أسوأ ا ل ذ ي ك ا ن و ا ي ع م ل و ن ذ ل ك جزاء أ ع د ا ا ء ل ل ه ا ل ن ا ر ل ه م ف ي ه ا دار الخل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 ألا ا ت خ ف و ا و ل ا ت ح ز ن و ا و أ ب ل س ي للعلوم الاسلاميه ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم ومن أحسن قولا مما دعا م و س و ع م ل ص النابلسي من ل ل ع ل و ي الاسلاميه ة ادفع ل 「今日 ل 私たちの暮 ل しを楽 ح むことはできませ ن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 لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله, لله الذي خلقهم ان واسجدوا لله الذي خلقهما إ كنتم إ ي ا ه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ف إ ف ذ ا 「な ل م ا عليها الماء は私のこ ر は私のことは私のことは私の ا とは私のことは私のことは私のことは ل のことは私のことは الذين ا يلحدون في أ من ي آ ت「私の名前は私の名前 ن 私 ي 名前は私の名前は私の名前 ا 私の ي ر は私 م 名前は私 ي 名前は私 م 名前は私の名前は私の名前 ا 私の ا 前 ا 私の名前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 م و ل ق د آتينا م و س ى ا ل ك ت ا ب ف خ ل ف ي و ل و ل ك ل م ة سبقت م ن ربك ل ق ض ي بينهم وإنهم ل ف ي شك م ي ه من عمل صالحا فلنفسه ومن أ س ا ء فعليها وما ربك ب ظ ل ا م للعبيد إ ل ي ه يرد علم ا ل س ا ع ة وما تخرج من ثمرات 「私の名前は何でもいいこと言っていいこと言っていいこと言っ م いいこと言っていいこと言っ ي いい ر と言 わかるぞ。 وَلَئِنْ أَذَقَنَاهُ َْ ر ح موسوعه َ ة ً النابلسي من بَعْدِ َّ للعلوم ََ ا ََ ا أ َ ظ ن ل ا ل س َّ ا ع ََ قَالَ ة و ل م و ر ج ع ت إلى ربي إن لي ربي ع د ه النابلسي ح س ف ل ن ئ ن ا للعلوم ا ب الاسلاميه ع م و ق ن م م و إ ل أن ع ن ا ع ل ن ا ب ل س ا للعلوم ا ل ا س ل ا م ي م 先生は何を言うかというと、今日は何を言うかというと、今日は何を言うかというと、今日は何を言い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 أ ل ا إ ن ه م في م ر ي ه من لقاء ربهم أ ل ا إ ن ه بكل شيء